وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كان آخر ما ذكرناه الهجرة إلى الحبشة وسعي قريش لدى النجاشي في رد المهاجرين عن طريق عمر بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيع لكنهما رجعا خائبين وكان هناك حوار بين جعفر والنجاشي ذكرناه لماذا اختيار الحبشة وكنا ذكرنا أن الهجرة إلى الحبشة كانت بمثابة حق اللجوء السياسي إلى دولة أجنبية لم يعتبروها وطن لهم بل أرادوا أن يعيشوا فيها ليعبدوا ربهم من غير اضطهاد من غير اضطهاد فهذا بيسموه تمكين جزئي وليس تمكينا كليا يعني مش هم أصحاب البلد يعني في في الحبشة ليس هم أصحاب البلد بل استطاعوا أن يعيشوا فيها بحرية في إقامة الشعائر والعبادات في إقامة الشعائر والعبادات أما الهجرة إلى المدينة فاعتبرها وطن وقاعدة انطلاق للفتوحات لماذا اختيار الحبشة لأن النجاشي ملك عادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وكان مع صلاحه قد تأثر بالقرآن لما سمعه من جعفر وكان معتقده في عيسى عليه السلام صحيحا أن عيسى عبد الله ورسول العامل الثاني لماذا اختيار الحبشة العامل الثاني الحبشة مدجر لقريش تعتبر الحبشته من مراكز اتجارة في الجزيرة ثالثا بلد آمن ومن المعلوم بعد الحبشة عن صوت عن سطوة قريش فأي لا تدين لقريش لا بالاتباع لدين قريش ولا لهم في الكعبة كسائر القبائل العربية التي تدين القريش رابعا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار الحبشة من خلال حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أم أيمن اسمها بركة الحبشية في صحيح مسلم أنها كانت حبشية وكان عليه الصلاة والسلام ملما بأحوال وأوضاع الأمم والحكومات حوله عليه الصلاة والسلام الأهداف من الهجرة الحبشة شرح قضية الإسلام اثنين كسب رأي عام ثلاثة فتح أرض جديدة للدعوة دهاء ومكر عمرو ابن العاص قال للنجاشي أيها الملك إنه قد صبق إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وكان رد جعفر في غاية الزكاة وكان رد جعفر في غاية الزكاة وفي قمة المهارة السياسية والإعلامية والدعوية الذي قاله جعفر بين يدي النجاشي ماذا تضمن؟ أولاً عدد عيوب الجاهلية وعرضها بصورة منفرة قال إيه قال كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف كلمات وجمل بسيطة لكن معانيها كبيرة فضح الجاهلية عدد عيوب الجاهلية ثانيا عرض شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم البعيد عن النقائص والنقائض المعروف بنسبه وصدق أمانته وعفافه أليه في الرسول عليه الصلاة والسلام قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبده نحن وآباؤنا من الأوسان وأبرز محاسن الإسلام أبرز محاسن الإسلام قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء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 وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا وبعد أن أبرز محاسن الإسلام فضح ما فعلته قريش بهم لأنهم رفضوا عبادة الأوسان ماذا قال فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنون عن ديننا إلى عبادة الأوثان بدلا من عبادة الله فلما قهرونا وظلمونا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك فهو بذلك أسن على النجاشي بما هو أهله، بأنه لا يظلم عنده أحد، وأنهم اختاروه من دون الناس. وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجون ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل معك شيء مما جاء به عن الله وعندما طلب النجاشي شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاءه بصدر سورة مريم في غاية الإحكام والروعة وفي غاية التأثير حتى بكى النجاشي وحتى بكى أصاقفته وبللوا لحاهم وصحائفهم انتهى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق القوم وبذلك إن هزمت قريش في هذه الجهة سياسيا وأعلاميا من دروس هجرة الحبشة أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة لا يضر فقد كان ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم في الحبشة إلا بعد مرور أشهر معذرين ولا مش معذرين معذرين معذرين ولم يحضروا معارك لا بدر ولا أحد ولا الخندق فاتهم معارك معذرين وكانت بداية إسلام عمر بن العاص بأرض الحبشة كانت بداية تفكير عمرو في الإسلام منين إمتى لما وجد النجاشي بيسن على النبي خيرا ويقول أن هذا دين حق بدأ يفكر عمرو بن عاص فيين في الإسلام كما قال البعض أنت عارف أبو سفيان بن حرب بداية تفكيره في الإسلام إمتى لما حصل بينه وبين هرقل حوار وهرقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان إيه؟ ولئن كنت حقا صادقا فيما قلت فإنه سوف يملك موضع قدمي هاتين طلع أبو سفيان مبهور هرقل عظيم الروم بيقول على محمد كلام كبير أول ده احنا بنحاربه وبنصخر منه وبنقول ابن أبي كبشة وملك الروم بيقول فسوف يملك موضع قدميه هتين يعني ايه الغباء اللي احنا فيه دي فبدأ يفكر في الايه في الإسلام فبداية إسلام أبي سفيان كانت عنده راق وبداية التفكير في الإسلام بالنسبه لعمر اللي كانت عند مين عند النجاشي كانت بداية إسلام عمرو بن العاص بأرض الحبشة وهذا بلا شك أثر من أثار الهجرة للحبشة الزواج من أم حبيبة التي مات زوجها عبد الله بن جحش أم حبيبة ابنة أبي سفيان كانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن جحش مات زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مواساة لها وتأليفا لبني أمية وأبي سفيان أبو سفيان زعيم زعيم مكة في حرب الرسول الله لما الرسول يتزوج ابنته لأبي سفيان محمد جوز بنتك قال لهم هذا الفحل لا يجدع أنفه هذا الفحل لا يجدع أنفه يعني وهذا من السياسة لخدمة الدين أنه تزوج ابنة زعيم ال مش زعيم مش زعيم المعارضة زعيم الكوف جربت كل الأساليب مع المسلمين للطهاد والتعذيب فلما لم يفلح التعذيب والاضطهاد قالوا نشوف أساليب تاني نستخدم أساليب الإغراء مثلا نقول له إن كنت تريد شرفا نسودناك إن كنت تريد ملكا ملكناك الأسلوب متعددة أرسلت قريش أبا الوليد عتبه ابن ربيعه يعرض عليه أمورا ويسمع منه قال يا محمد لم يأتي أحدهم بمثل ما جئتنا به فرقت جماعتنا وشتدت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب أيها الرجل إن كان بك حاجة إلى المال جمعنا لك من أموالنا وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا خلناك سيد علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان بك حاجة إلى النساء فاختر أي نساء قريش شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغت يا أبا الوليد قال نعم قال إذن فاستمع مني بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون إلى أن بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنزرتكم صائقة مثل صائقة عاد وسموت قال عتبة حسبك ما عندك غير هذا قال لا فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك يا أبا الولي قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه يعني أعرضوا تفرجوا عليه وهو بيدعو والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصفه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر هو على العرب فملقه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد سحرك بلسانه قال لهم هذا هو رأيي فاصنعوا ما بدا لكم لقد, لقد كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم حاسما على عتبة ابن إن اختياره لهذه الآيات لدليل على حكمته وقد تناولت هذه الآيات الكريمة قضايا رئيسية كان منها أن هذا القرآن تنزل من عند الله ثم عرضت الآيات بيان موقف الكافرين وأعرضهم ثم بيان مهمة الرسول أنه بشر عليه الصلاة والسلام ثم بيان أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض ثم بيان تكذيب الأمم السابقة وما أصابها بسبب التكذيب ثم انظار قريش صاعقة مثل صاعقة عاد وسموت وفي هذه القصة من المفاوضات فيها بيان خطورة المال والجاه والنساء على الدعاء الى الله هم ارد ان يفتوا في عرضوا بايه عرضوا ايه عرضوا المال وعرض الجاه وعرض النساء هذه الأشياء خطيرة وليست تسحر. قد يضل فيها أقوام يعني وبسببها وفي هذه القصة بيان حلم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحابة صدره يعني سمع الكلام ده كله وتلا عليه الآيات. عملتش حاجة غير كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايس من قريش فاراد ان يخرج عن قريش يعني ايه يعني شوف نستني فذهب الى رحلة الطائف والرحلة إلى الطائف لم تكن هجرة إلى الطائف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا من الهجرة من قبل قريش لماذا ممنوع من الهجرة لأنه هيروح يستخوى بقوم ويجي يحاربهم فلذلك منعوا من الهجرة النبي هاجر علنية ولا هاجر سر هاجر سر ما هذا؟ وخرجه أبو بكر وخذوا طريق مخالف وقعدوا في غار سور وخذوا طريق غير الطريق المعهود ومطلوب فيهم لمن يقتلهم مئة من الإبل مش أما خرجوا إلى الطائف فلم يكن هجرة ولأنه لم يكن هجرة لم يخرجوا راكبين خرجوا على أقدمهم هو ومين هو ومولاه زيد ابن حارس لما يخرج هو على رجله وزيد معاه خر... يبقى طلعين مشوار ورجعين تاني لم تكن هجرة الهجرة محتاجة ركوب ها. ولم يخرج هو واحد من اصحابه غير زيد لان زيد معاه دايما كان متبنا في يوم الايام يقولون عنه زيد ابن محمد رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لإيجاد مركز جديد للدعوة وطلب النصرة من سقيف لكنها لم تستجب يعني طلعهم أشد من قريش وأغرد به الصبيانها فراشقوه بالحجارة وفي طريق عودته من الطائف التقى بعداس الذي كان نصرانيا وأسلم وكان ذلك في شهر شوال سنة عشرة من البعثة بعد موت أبي طالب وخديجة وكانت مدة الإقامة بالطائف عشرة أيام ماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف كانت الطائف تمثل العمق الاستراتيجي بالنسبة لملأ قريش كانت الطائف تمثل العمق الاستراتيجي لملأ قريش وهذا توجه مدروس فإن ذلك سيفزع قريشا ويهدد أمنها ويهدد مصالحها الاقتصادية تهديدا مباشرا بل قد يؤدي إلى تطويقها وعزلها عن الخارج ده كلام ده إمته لو أن الطائف وسقيف استجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل عزل لأهل قريش كان منحهم يروح الشام كما فعل وهو في المدينة لما اعترض القوافل وكانت غزوة بدر لكن الذي حدث أن الصقيف لم تستجب وبالتالي خروجه إلى الطائف سيفزع قريشا لما رجع النبي لمكة مرة أخرى بعد عشرة أيام ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من أهل مكة اسمه إيه؟ المطعم ابن عدي الرسول عليه والسلام أرسل إليه فوافق الرجل على أن يكون محمد يدخل مكة في جواره حتى أن قريش قالت للمطعم هل أنت على دينه أم على دين قريش؟ قال لهم أنا على دين قريش. استجابوا لجواره لأنه على دينه قريش. لأنه لو كان على دين محمد كان الاتنين حر... اتحاربهم بأوجبه واحد. وكان حرب المطعم معه محمد عليه الصلاة والسلام. لما لمنا على دين قريش قالوا خلاص إحنا هنحترم جوارك وحماية له لأن أنت على دين قريش. لو استجابت له سقيف كان ذلك سيفزع قريشا ويهدد أمنها ومصالحها الاقتصادية تهديدا مباشرا جوانب الحيطة والحزر من جوانب الحيطة والحزر كان خروجه من مكة على الأقدام حتى لا تظن قريش أنه ينوي الخروج من مكة هجرة لأنه لو خرج راكبا فذلك مما يسر الشكوك وقد يعرضه للمنع من الخروج ثانيا واختياره زيدا كي يرافقه في رحلته هذه فيها جوانب أمنية جوانب أمنية فقد كان متبناه فإذا رأاه معه أحد فلا يسير ذلك أي نوع من الشك لقوة الصلة بينهما وهو أيضا مأمون الجانب فلا يفشي له سراً ثالثاً عندما كان رد زعماء الطائف رداً قبيحاً مشوباً بالاستهزاء والسخرية تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغضب بل طلب منهم أن يكتموا ذلك عنه أن يكتموا ما أحدثوه عن قريش. تضرع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الحديث والدعاء البعض صححة والبعض ضعفه لكنه مع ذلك التصحيح والتضعيف كثير يقولون هذا الدعاء خارج من مشكات النبوة كده عليه علامات كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن الدعاء من أعظم العبادات، وهو سلاح فعال في مجال الحماية للإنسان، ومن أجل تحقيق أمنه، فالإنسان مهما بلغ من الذكاء والدهاء قد يمر بمواقف. يعجز فيها عن التفكير والتدبير فلا يجد فرجا ومخرجا إلا بالدعاء إذا انقطعت أسباب الأرض فلا تنقطع أسباب السماء الرحمة والشفقة النبوية انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه زيد محزونا وهو يدعو بدعاء الطائف المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس فأرسل ربه تبارك وتعالى ملك الجبال يستأمره يستأمره أؤمرني يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبي على أهل مكة وهم جبلاها اللذان كانت بينهما مكة فقال بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرق به شيئا وأقام بمكان اسمه نخلة أياما في هذا المكان مكان اسمه نخلة ده النبي عليه الصلاة والسلام بالليل أخذ يقرأ القرآن فالتف حوله الجل يستمعون القرآن فآمنوا به وصاروا دعاة إلى الله وصاروا إيه؟ دعاة إلى الله بعض الدعاء قال الرحلة دية كانت فشلة رحلة الطائف كانت فشلة النبي عليه السلام حتى ولو طهد في مكان ما والنتائج ما كانتش كما ينبغي إلا أن الرحلة لم تفشل حاشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تأييد من ربه أن يكون هناك فشل لماذا؟ لأن من الدروس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوزي في الله فصبر فليصبر كل من جاء بعده ده درس ولا مش درس درس إذا كان الأقربون قد كفروا بك، فقد جاءك من نينوى بالعراق رجل اسمه عداس، فأمن بك. القريب كفر بك، البعيد اللي جاي من نينوى آمن بك. كما آمن به سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس ولم يؤمن به أبو لهب عمه. درس ولا مش درس، درس. إن كان كفر بك أناس من الإنس فقد آمن بك الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وقالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يعني إذا كان الإنس كفر بك الجن آمن إذا كان القريب كفر بك البعيد جاء آمن هذه كلها دروس هذه كلها دروس بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا هو عمرو بن العاص من أبوه العاص بن وائل خالد بن الوليد من أبوه خالد ابن لبيد من أبوه يعني أو هكذا صائر هؤلاء الصحابة دولت أبائهم كانوا إيه أبائهم كانوا هما عتات الكفر وأبنائهم صيف الله المسلول عمر بن العاص فاتح بلاد مصر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم ابن عدي فدعى بنيه وقومه فقال إلبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا ولا ننسى أن المطعم ابن عدي ممن قام بنقد الصحيفة الظالمة مع خمسة من المشركين وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع المطعم ابن عدي فلما وقع في غزوة بدر أسارة سبعون من المشركين قال عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم ابن عدي حيا لأنه كان مات, كان مات من زمان لو كان المطعم ابن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنا لا تركتهم له يعني لو كان المطعم عايش وقال لي يا محمد سبل السبعين دول كنت سكتهم له وفاء لماذا وفاء لمواقف له حتى هو على الجاهلية القيمة المحترمة قيمة حتى لو فعلها جاهلي والقيمة السيئة قيمة سيئة حتى ولو فعلها مسلم صح ولا فالقيمة الحسنة تمدح حتى ولو قام بها مشرك الخمسة اللي أمن نقد الصحيفة اللي هي صحيفة الحصار حصار المسلمين في الشعب أبي طالب قاموا بنقدها خمسة على رأسهم المطعم بن عدي هذا عمل يمدح ولا ما يمدحش حتى ولو قام به مشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حضرت في در عبد الله بن جدعان قبل الإسلام حلفا ما أود أن يكون له به عمر النعم اسمه حلف إيه؟ حلف الفضود حلف رد المظالم اللي أمين به كان في الجاهلية النبي بيمدحه لأنه له قيمة توافق الإسلام لأن الإسلام بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم ولا دون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت في هذا دليل واضح على أن من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل والسناء عليهم بما لهم من معروف وإن كانوا غير مسلمين ومن حيث كان الصد من أقرب الناس إليه ساق الله إليه من نينوى بالعراق من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ساق سلمان من فارس وصهيب الرومي وبلال الحبشي ولما كان بنخلة قام في جوف الليل يصلي فمر به نفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى من جن أهل نصبين فاستمعوا لتلاوته فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين منذرين بهذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف فانتقلت إلى عالم آخر هو عالم الجل ومضوا بها إلى قومهم كما مضى بها أبو زرن الغفاري إلى قومه والطفيل بن عمرو إلى قومه وضماض الأزد إلى قومه فأبلغهم عالم الجن كانوا دعاة يبلغون دعوة الله تعالى وأصبح اسم محمد صلى الله عليه وسلم تحفو به قلوب الجن وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد هل عليك يا رسول الله يوم أشد من أحد لأن في أحد شج وجهه وسال الدم الشريف عن وجهه وكسرت رباعيته، الفك الأسفل كسر وحدثت به جراحات وكسور في بدنه شديدة جدا أشد مما لاقفين في الطائف يعني الجراحات دي ما كانش زيها في الطائف أما ليه اللي حصل في الطائف ايه استهزاء وسخرية وقدمية قدماها شرفتين الجراحات البدنية كانت أشد في أحد الجراحات النفسية كانت أشد فين في الطائف فلما سئل قال كان يوم الطائف أشد يا وإنه دا في أحد الجراحات شديدة ولكنه كان في وسط أصحابه دا قتل بين يديه سبع من الأنصار يدافعون عنه واحد تلو الآخر حتى أنه قال ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفناه سبع من الأنصار يقتلوا واحد بعد واحد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألته عائشة هل لقيت من قومك؟ ما لقيت هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ما يوم الطائف أشد من يوم أحد الحديث رواه البخاري إن كانت إصابته عليه الصلاة والسلام يوم أحد أبلغ من الناحية الجسدية أما من الناحية النفسية فقد أصابته يوم الطائف أبلغ وأشد لأن فيها إرهاقا كبيرا على نفسه ومعاناة فكرية شديدة جعلته يستغرق في التفكير من الطائف إلى قرن السعالب وهو يسمى اليوم قرن المنازل ميقات أهل نجد، ويسمى الآن السيل الكبير يعني كم كيلو كده مشيهم حوالي أربعين كيلو وهو مش فايق لنفسه عليه الصلاة والسلام من الغم أربعين كيلو زي من هنا الفين من هنا البنها تصور انت بقى ماشي من هنا البنها مش دار بنفسك مش دار يعني ايه بول لم استفق لم استفق الا بقرن السعالة اللي هو قرن المنازل هذا ثم جاءت ثم جاءت ايه ثم جاءت المنحة بعد المحنة ان بعد العسر ايه يسرى فجاءت المنحة بعد المحنة جاءت رحلة الاسراء والمعراج لتروح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى الغيب مشاهدة يرى الغيب ويلتقي بالأنبياء ويصعد إلى السماء ويرى الجنة ويرى النار فيزداد يقينه عليه الصلاة والسلام ويستعد لمرحلة تأتي بعد مرحلة مرحلة التمكين في المدينة بعد مرحلة الاستضعاف في مكة رحلة اليقين رحلة الإسراء والمعراج فاصلة بين مرحلتين مرحلة الاستضعاف والزل والهوان والتعذيب في مكة إلى مرحلة التمكين هي مرحلة التمكين أصعب ولا مرحلة الاستضعاف أصعب ها التمكين أصحب التمكين أصحب ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر فلم نصبر تكاليف التمكين أشد من تكاليف من تكاليف الاستضعاف زروة التكريم بعد وفات أبي طالب وخديجة وإيزاء أهل الطائف كانت رحلة التكريم ما الهدف من هذه المعجزة؟ الهدف رقم واحد أن الله تعالى أراد أن يتيح لرسوله صلى الله عليه وسلم فرصة للطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته حتى يملأ قلبه ثقة فيه واستنادا إليه حتى يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفر القائم في الأرض وتوطئة للهجرة وتوطئة لأعظم مواجهة على مدى التاريخ البشري للكفر والضلال والفسوق قال تعالى لنريه من آياتنا الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الذهاب إلى بيت المقدس العروج إلى السماء رؤية الغيب رؤية الأنبياء رؤية الملائكة رؤية السماوات سماء بعد سماء رؤية الجنة والنار والنعيم والعذاب أعلن هذا الحدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين ووارث الأنبياء وإمام الأجيال بعده فقد التقط في شخصه عليه الصلاة والسلام وإسرائه التقط مكة والقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء خلفه، فكان هذا إيزاناً بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه وصالح وصلاحته وصلاحية هذه التعاليم لاختلاف الزمان والمكان. أعلن هذا الحدث حدث الإسراء والمعراج. أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين ووارث الأنبياء وإمام الأجيال فقد التقط في شخصه وإسرائه مكة والقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى وصل بالأنبياء خلفه فكان هذا إيزانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه وصلاحيتها مع اختلاف الزمان والمكان فوائد ودروس وعبر من رحلة الإصرار والمعراج إحنا مهمتنا في هذا المختصر ليس ذكر الأحداث وتفصلها وبعدين راح وبعدين جه وبعدين عمل وبعدين سوى الناس حفظة السيرة بهذا بهذا الشكل القصصي لكننا نتعدى الشكل القصصي ونسقط على الفوائد والدروس والعبر بعد كل محنا منح إن بعد العسر يسرى اثنين كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما على مرحلة جديدة مرحلة الهجرة والانطلاق لبناء الدولة في المدينة المنورة ثلاثة إن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم العالية تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره عقولهم ولا تدركه في أول الأمر تصوراتهم ولم يمنعه من الجهر به الخوف من المواجهة أو تلقين كيرهم أكيد هينكروا عليه إن تروحت في ليلة وحدة الشام ورجعت تاني رحلة نضرب عليها أكباد القبل شهر رايح وشهر جاي مين يصدق اللي انت بتقوله دي عبو بكر قال لهم ده بنصدقه فيما هو أبعد من ذلك ده حنا بنصدق في خبر السماء يأتيه في لحظة رحلة ايه بتقول عليها إن كان قد قال فقد صدق يعني جواب كله احتياط وزكاء الجواب كان كان بعض اللي ألفهم في السيرة يقول لك أستاذ فن الإيمان أستاذ فن الإيمان أبو بكر عشان قال إيه إن كان قد قال فقد صدق ده عنا بنصدق فيما هو أبعد من ذلك لم يمنعه الخوف من مواجهتهم وتلقي نكيرهم واستهزاءهم وواجه ذلك بأن وصف لهم بيت المقدس وأخبرهم عن بعير أضلوه في رحلة تأتي في الطريق وإخباره عن عير بالروحاء وبعير قد ضل منهم رابعا يظهر إيمان الصديق القوي في هذا الحدث الجليل خامسا أن الحكمة في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملء قلبه إيمانا وحكمة تظهر في عدم تأثر جسمه بالشق وإخراج القلب مما يؤمنه من جميع المخاوف اللي تشق صدره ده وخرج قلبه يبقى في المعركة شكله ايه لا يهاب شيئا هو في اكثر من من شق الصدر واستخرج القلب هيتعامل في ايه اكثر من كده صلى الله عليه وسلم ان شرب اللبن حين خيره بينه وبين الخمر تؤكد ان هذا الاسلام دين الفطرة الذي ينسجم معها، فالذي خلق الفطرة البشرية هو الذي أنزل الدين، فوافقت الفطرة الدين ووافق الدين الفطرة، هذا الدين الذي يلبي نوازعها وحاجاتها، لأن خالق الفطرة هو منزل الدين، فطرة الله. التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلاته بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له القيادة وأن شريعة الإسلام نسخت الشرائع وأنه, وسعت وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم إذا كان أنبياءهم تابعوا فما بال أممهم أمم هؤلاء الأنبياء أولى بأن يتبعوا أنت بتقول نبي موسى تبع محمدا واللي يقول نبي عيسى بنقول له تبع محمدا ما بالك ما بالك لا تتابع كما تابع نبيك عيسى وكما تابع نبيك موسى عليه السلام الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام يبين أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين أهمية الصلاة وعظيم منزلتها أنها فرضت من فوق سبع سماوات فرضت الصلاة حتى كان معراج كل مسلم في صلاته كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم في صعوده إلى السماوات العلم وأنت لك معراج في صلاتك في هذه الرحلة تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب البرزخ العذاب الذي يقع بعد الموت وقبل يوم القيامة فتحدث عن مخاطر الغيبة وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوبة الزنا وعقوبة مانع الزكاة وعقوبة خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون فهناك عقوبات شرعية وهناك عقوبات قدرية وهناك عقوبات برزخية وهناك عقوبات في يوم القيامة قبل الجنة وقبل النار واخر محطة للعقوبات هي ايه النار والحياس بالله العقوبات الشرعية والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد. دعوبة إيه شرعية؟ من لم يمتزل للعقوبة الشرعية وقع تحت طائلة العقوبة القدرية إيه هي؟ ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الإيه؟ الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم وأخرها الإيدز دي اسمها عقوبات خدرية لمن لم يمتثل العقوبات الايه؟ الشرعية طب العقوبات البرزقية رأى الزواني والزانيات في تنور فرن تحت نار أسفله واسع وأعلاه ضيق تفور بهم النيران حتى إذا بلغوا المكان الضيق تنخفض النار وبعدين تشتعل النار وتزيد حتى تفور بهم النار فإذا ما كانوا عند الفوهة وهكذا لحد أمت لحد يوم الأيام دعوات اسمها إيه برزخي يبقى في شرعية وفي قدرية في برزخي يوم القيامة في عقوبات ومن كانت له أموال صفحت له صفائح فيكوى ووضعت في النار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره والذين يكنزون بحديثه بحديثه العذاب البرزخي أما نحكيه بنحكي في أي من شوي. انت عاوز العذاب البرزخي؟ أحاديث المعراب اللي ذكرت العقوبات نقول تاني هات من أول في أحاديث المعراب ذكر عقوبات لأكلت الرب وأكلت مال اليتيم ما هي ذي البرزخيه؟ موجود في نفس الرحلة نفس ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة الزناء تفكرتني حاجة كده كانوا بيحكوها زمانه ولكن كان قعد طول الليل يحكي قصة أبو زي فواحد أغفلان كده نام وصبح قبل الصبح قال له تقول لنا شوية في قصة أبو زيد وما كنت تقول للماذا أقول العقوبات بتاع يوم القيامة قبل دخول النار من كانت له إبل لم يؤدي زكاتها نحن قلنا صفائح من نار بالنسبة للدراهم والدنانير ومن كانت له إبل لم يؤدي زكاتها وضع لها بقاع قرقر فتطأوه بأخفافها كلما انتهت أخراها مرت عليه أولاه الإبل اللي هي ما قدت زكاتها هتدهازه برجليها ها؟ في دورة كده كلما انتهت أخراها مرت عليه أولاه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ده في يوم القيامة اللي هو مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما دي العقوبات دي فين فين؟ في في يوم القيامة نفسه في يوم القيامة يوم القيامة انت عشت في الدنيا كم سنة؟ يعني 80 سنة؟ 100 سنة؟ هتعد تتحاسب في يوم مقداره 50 ألف سنة يمر سريعا على المؤمنين وبطيئا على الكافرين آخر محطة للعذاب أعزان الله وإياكم النار. آخر العقوبات يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم في مواسم الحج. يشرح لهم الإسلام ويقول من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وبدأ التخطيط النبوي للتركيز على يسرب والتفكير في الهجرة ليسرب وهذه مرحلة أخرى من مراحل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم